أَفْوَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ الْعَجِبُ أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكي بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم سبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الطور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 تصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امت لأس من مزيد يوم نقول لجهنم هل انت لأس وسقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب من خجع الرحمن بالغيث وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلوب كم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.